Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatan fa'ahu al-dhikra man istaghna fa'anta lahu tadda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 لكل امرئ منهم يوم إذ شنوا يغني وجوهه يوم إذ مسفرا ضاحكة مستبشرا ووجوهه يوم إذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة